وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّهُ فِي أُذُنٍ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 قَلَّ قَسَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا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 وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرح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 كَا وَغضب من صوتك ان انكر الاصوات لو صوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعما واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليم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 لم تَرَ أن الله يُونج الليلى ف النَّه ليولج النهارَ, النهار فيِي الليل وَسَخ الشمسَ القمر وَصَخررَ الشمسَ وَالقَمَرَ كلُّ يجرِْي إ أأَجلم سََّ وَأَ اللهه بِماَا تَعْنلون خبيل. لالِ ب بأن اللهه هو الحَبّ وَأَ ما يدرون نِدونُهِ الباطل وَأَ الله هو العلي الكبين ألَ تَرَ أن الْ الفُلكَتَجر فِي البَحبِ نِعمةِ اللههِ لكُم من آياتهِ إ في ذكَ لآيات لكلُّ صَّ شَكور.